ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل الاعمالهم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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسر مصفا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 فَدَاوَزَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لي يضر الله شيئا وس يحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُ فَيُحْقِرَكُمُ التَّبَخُّلُ وَيُخْرِجَ أَبْوَالَكُمْ هَأَ أنْتُمُ الَّذِينَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ للله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله القني وأنت الفقراء وإنت تولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونون أمثالكم